بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثامن والثمانون من التذكرة فصل قوله ثم سكت هنيه بضم الهاء وتشديد الياء أي مدة يسيرة بتصغيرهن ويروى بها أين ورواه الطبري, ورواه الطبري هنيئة مهموزة وهو خطأ لا وجه له فيه دلالة على صدق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حيث أخبر عما سيكون بعد فكان ومثله الحديث الآخر منعت العراق درهمها وقفيزها الحديث أي ستمنع وأتي بلفظ الماضي في الأخبار لأنه ماضي في علم الله تعالى أنه سيكون كقوله عز من, عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه والمعنى أنه لا يجيء إليها كما جاء مفسرا في هذا الحديث ومعناه الله سبحانه وتعالى اعلم سيرجعون عن الطاعه ويابون من إذا ما وظف عليهم في أحد الأمر وذلك انهم يرتدون عن الإسلام والعياذ بالله تعالى وعن اداء الجزية ولم يكن ذلك في زمانه ولكن اخبر انهم سيفعلون ذلك وقوله يحذي المال حثي قال ابن أعلى اللغتين حثى يحثي وهو أصح وأفصح ويقال حثى يحثو يحثي وأحثي بكسر الثاء وضمها كلها لمعنى اغرف بيديك أو هنا المقصود بها وضع اليد على العلم أحثي بكسر بكسر الثاء وضمها كلها لمعنى اغرف بيديك في الحاشية واحدة صحيح مسلم وأبو داود اثنان سبق تخرجه متابع بعون الله سبحانه وتعالى باب منه في المهدي وخروج السفياني عليه وبعثه الجيش لقتاله وأنه الجيش الذي يخسف به روي عن من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب، فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فوره, في فوره ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين جيشا إلى المشرق وجيشا إلى المدينة فيسير الجيش نحو المشرق حتى ينزل بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة يعني مدينة بغداد قال فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف ويفتضون أكثر من مئة امرأة ويقتلون بها أكثر من ثلاثمائة كبش من ولد من ولد العباس ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية هدم من الكوفة فتلحق ذلك الجيش على ليلتين فيقاتلونهم حتى لا يفلت منهم مخبر ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم ويحل جيشه الثاني بالمدينة فينهبونها ثلاثة أيام ولياليها فينهبونها ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبريل عليه السلام فيقول يا جبريل اذهب فأبدهم فيضربها برجله ضربة يقصف الله بهم وذلك قوله سبحانه وتعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب فلا يبقى منهم إلا رجلان أحدهما بشير والآخر نذير وهما من جهينة ولذلك جاء القول وعند جهينة الخبر اليقين هذا الحديث في الحاشية موضوع أتابع الله تعالى قلت حديث حذيفة هذا فيه طول وكذلك حديث ابن مسعود فيه ثم إن عروة بن محمد السفياني يبعث جيشا إلى الكوفة خمسة عشر ألف فارس ويبعث جيشا آخر فيه خمسة عشر ألف راكب إلى مكة والمدينة لمحاربة المهدي ومن تبعه فأما الجيش الأول فإنه يصل إلى الكوفة فيتغلب عليها ويسبي من كان فيها من النساء والأطفال ويقتل الرجال ويأخذ ما يجد فيها من الأموال ثم يرجع فتقوم صيحة بالمشرق فيتبعهم أمير من أمراء بني تميم يقال له شعيب بن صالح فيستنقذ ما في أيديهم من السبي ويرد إلى الكوفة أو يرده إلى الكوفة والله تعالى ألم وأما الجيش الثاني فإنه يصل إلى مدينة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيقاتلونها ثلاثة أيام ثم يدخلونها عنوة ويسبون ما فيها من الأهل والولد ثم يسيرون نحو مكة أعزها الله لمحاربة المهدي ومن معه فإذا وصلوا إلى البيداء مسحهم الله أجمعين فذلك قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب في الحاشية واحد موضوع تاريخ بغداد للخطيب وفي سنده عمرو بن يحيى متروك أتابع بعون الله سبحانه وتعالى وقد ذكر خبر السفياني أو ذكر خبر السفياني مطولا بتمامه أبو الحسين أحمد بن جعفر ابن المنادي في كتاب الملاحم لا وأنه الذي يخصف بجيشه قال واسمه عتبة بن هند وهو الذي يقوم في أهل دمشق فيقول يا أهل دمشق أنا رجل منكم وأنتم خاصتنا جدي معاوية بن أبي سفيان وليكم من قبل فأحسن وأحسنتم وذكر كلاما طويلا إلى أن ذكر كتابه إلى الجرهمي وهو على ما يليه من أرض الشام وأتى البرقي وهو على ما يليه على ما يليه من حد برقة وما وراء برقة من المغرب هما وراء برقة من المغرب إلى أمقال فيأتي الجرهمي فيبايعه واسم الجرهمي عقيل بن عقال ثم يأتيه البرقي أو البرقي واسمه البرقي واسم البرقي همام بن الورد ثم ذكر مسيره إلى أرض مصر وقتاله لملكها فيقتلون على قنطرات الفرما أو دونها بسبعة أيام فيوقتلون على قنطرة الفرمة أو دونها بسبعة أيام ثم ينصر أهل مصر وقد قتل منهم زهاء سبعين ألفا ونيفا ثم يصالحه أهل مصر ويبايعونه فينصرف عنهم إلى الشام ثم ذكر تقديمه الأمراء من العرب رجل من حضر موت ولرجل من خزاعه ولرجل من عبس ولرجل من ثعلبه وذكر عجائب وأن جيشه يخصف بهم، وأن جيشه الذي يخصف بهم تبتلعهم الأرض إلى أعناقهم، وتبقى رؤوسهم خارجة، ويبقى جميع خيلهم وأموالهم وأفقارهم وخزائنهم وجميع مضاربهم والسبي على حاله إلى أن يبلغ الخبر الخارج بمكة واسمه محمد بن علي. من ولد السبط الأكبر الحسن بن علي فيطوي الله سبحانه وتعالى له الأرض فيبلغ البيداء من يومه فيجد قوم أبدانهم داخلة, داخلة أو داخلة في الأرض فيجد قوم أبدانهم داخلة في الأرض ورؤوسهم خارجة وهم احياء فيحمد الله عز وجل هو وأصحابه وينتحبون بالبكاء ويدعون الله عز وجل ويسبحونه ويحمدونه على حسن صنيعه إليهم ويسألونه تماما النعمة والعافية فتبلعهم الأرض من ساعتهم يعني أصحاب السفياني ويجد الحسن العسكر على حاله والسبع على حاله وذكر أشياء كثيرة والله سبحانه وتعالى أعلم بصحتها أخذها من كتاب دانيال فيما زعم قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية ودانيال نبي من أنبياء إسرائيل كلامه عبراني وهو على شريعة موسى بن عمران وكان قبل عيسى بن مريم بزمان ومن أسند مثل هذا إلى نبي إلى نبي عن غير ثقة أو توقيف من نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقد سقطت عدالته إلا أن يبين وضعه لتصح أمانته وقد ذكر في هذا الكتاب من الملاحم وما كان من الحوادث وسيكون وجمع فيه التنافية والتناقض بين الضب والنون وأغرب فيما أغرب في روايته عن ضرب من الهوس والجنون وفيه من الموضوعات ما يكذب آخرها أولها ويتعذر على المتأول لها تأويل تأويلها وما يتعلق به جماعة الزنادق من تكذيب الصادق المصدوق محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن في سنة ثلاثمائة يظهر الدجال من يهودية أصبهان وقطعنا في أوائل سبعمائة في هذا الزمان وذلك شيء ما وقع ولا كان ومن الموضوع فيه المصنوع والتهافت الموضوع الحديث الطويل الذي استفتح به كتابه فهل نتقى الله وخاف عقابه وأن من أفضح فضيحة في الدين نقل مثل هذه الاسرائيليات أو أن من أفضح فضيحة في الدين نقل نقل مثل هذه الإسرائيليات عن المتهودين فإنه لا طريقة فيما ذكر عن دانيال إلا عنهم ولا رواية ولا رواية تؤخذ في ذلك إلا منهم وقد روى البخاري في تفسير سورة البقرة عن أبي فريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقد ذكر في كتاب الاعتصام أن ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزله الله على رسوله أحدث شيء تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم أهل الكتاب بدلوا كلام الله وغيروه وقد كتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجل, رجل يسألكم عن الذي أنزل إليكم قال ابن ديثية رضي الله تبارك وتعالى عنه وكيف يؤمن من خان الله وكذب عليه وكفر واستكبر وفجر وما حديث الدابة فقد نطق بخروجها القرآن العظيم ووجب التصديق بها والإيمان قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وكنت بالأندلس قد قرأت أكثر من كتب المقرئ الفاضل أبي عمر عثمان بن سعيد بن عثمان توفي سنة أربع وأربعين مئة فمن تأليفه كتاب السنن الواردة بالفتن وغوايلها والأزمنة وفسادها والسعة وأشراطها وهو مجلد مزج فيه الصحيح بالسقيم ولم يفرق فيه بين نصر وظلم وأتى بالموضوع وأعرض عما ثبت من الصحيح المسموع فذكر الدابة في الباب الذي نصه نصه باب أو الذي نصه باب ما روي ان الوقعه التي تكون بالزوراء وما اتصل بها من الوقائع والايات والملاحم هو الطوام واسند ذلك عن عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن ربيعي بن حراش عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تكون وقايعتم بالزوراء قالوا يا رسول الله وما الزوراء قال مدينة بالمشرق بين انهارها يسكنها, يسكنها, يسكنها شرار خلق الله وجبابرة من أمة تعذب بأربعة أصناف من العذاب ثم ذكر حديث خروج السفياني في ستين وثلاثمائة راكب حتى يأتي دمشق ثم ذكر خروج المهدي قال واسمه أحمد بن عبد الله واسمه أحمد بن عبد الله وذكر خروج الداب قال قلت يا رسول الله وما الداب قال ذات وبر وريش عظمها ستون ميلا ليس يدركها طالب ولا يفوتها هارب وذكر يأجوج ومأجوج وأنهم ثلاثة أصناف صنف مثل الأرز الطوال وصنف آخر منهم عرضه وطوله سواء عشرون ومئة ذراع في عشرين ومئة ذراع هم الذين لا يقوم لهم الحديد وصنف يفترش إحدى ذنيه ويلتحف بالأخرى وهذه الأسانيد عن حذيفة في عدة أوراق الظاهرة الوضع والاختلاف قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري اثنان صحيح البخاري هذا فموضوع لا يوجد في أي من في أي المصادر وعلامات الوضع. كما ذكره القرطبي في أول الرواية ظاهرة. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وفيها ذكر مدينة يقال لها المقاطع وهي على البحر الذي لا يحمل جارية. قال لأنه ليس له قعر إلى أن قال حذيفة قال عبد الله بن سلام والذي بعثك بالحق إن صفته هذه في التوراة طولها ألف ميل وعرضها خمسمائة ميل قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لها ستون وثلاثمائة باب يخرج من كل باب منها مئة ألف مقاتل قال الحافظ أبو الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ونحن نرغب عن تسويد الورق بالموضوعات فيه وتبت الصحيح أو أعيد ونثبت الصحيح الذي يقربنا من إله الأراضين والسماوات فعبد الرحمن الذي يرويه عن الثوري هو ابن هانئ أبو نعيم النخعي الكوفي قال يحيى بن معين كذاب وقال أحمد ليس بشيء وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه وقد رواه عن الثوري عمر بن يحيى بالسند المذكور آنفا وقال تعذب بأربعة أصناف بخصف ومسخ وقذف قال البرقاني ولم يذكر الرابع وعم بن يحيى وعم عيد هو عم ابن عم ابن يحيى متروك الحديث وقد روا حديث الزوراء محمد بن زكريا الغلابي واسند عن علي رضي الله تبارك وتعالى عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال أما أن هلاكها على يد السفياني كأني والله قد صارت خاوية على عروشها ومحمد بن زكريا الغلابي قال أبو الحسن الدار قطني كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعظم هذه الدابة المذكورة أو عظم هذه الدابة المذكورة وطول أجوج أو على تلك الصورة يدل او وطوله يأجوج أو مأجوج هنا إذا اعتبرنا من عندي هو عظم مبتدا او معطوفا هو الأصح أنه مبتدا والله تعالى علم وعظم هذه الدابة المذكورة وطول يأجوج مأجوج على تلك الصورة يدل على وضع هذا الحديث بالتصريح ويقطع العاقل بأنه ليس بصحيح لأن مثل هذا القدر في العظم والطول يشهد على كذب واضعه في المنقول وأي مدينة انتسع وطرقاتها دابة من عرضها ستون ميلا رتفاع وأي سبيل يضم يأجوج مأجوج وأحدهم طولا وعرضا مئتان وأربعون ذراعة لقد اجترأ هذا الفاسق على الله العزيز الجبار بما اختلقه على نبيه المختار فقد صح عنه بإجماع من أئمة الآثار أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ثم يطرق إلينا تكذيب اليهود لنا فيما نقلناه عن توراتهم أو يطرق لنا تكذيب اليهود لنا فيما نقلناه عن توراتهم ويكذبوننا بسبب ذلك في كل حال أو كما قال المسلم عن أم سلمة وسئلت عن الجيش الذي يخصف به وكان ذلك في أيام, في أيام بن الزبير فقالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعود بالبيت عائذ فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خصف بهم فقلت يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكيف بما كان كارها قال يخصف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة وقال عبد العزيز ابن رفيع إنما هي بيداء من الأرض قال كلا انها والله لبيداء المدينة في الحاشيه واحد متفق عليه البخاري ومسلم اثنان صحيح مسلم وتابع بعون الله سبحانه وتعالى وعن عبد الله بن صفوان قال اخبرتني حفصه انها سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا يؤمن هذا البيت أو لا يؤمن يقول لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى منهم إلا الشريب الذي يخبر عنهم أو كما قال أخرجه ابن ماجة وزاد فلما جاء جيش الحجاج ظننا أنهم هم قال رجل أشهد أنك لم تكذب على حفصه وإن حفصه لم تكذب على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعنه عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليس لهم مناعة ولا عدد ولا عده يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خصف بهم قال يوسف بن ماهيك. قال يوسف, يوسف بن ماهيك وأهل الشام يوم يسيرون إلى مكة قال عبد الله بن صفان أما والله ما هو بهذا الجيش فصل قوله ليس لهم منع لفتح الميم والنون أي جماعة يمنعونه وهو مانع وهو أكثر الضبط فيه ويقال بسكون النون منع ويقال بس ويقال بسكون النون أيضا أي عزة وامتناع يمتنع بها اسم الفعل اسم الفعل من منع أو الحال بتلك الصفة أو مكان بتلك الصفة وأن كراء حاتم السجستاني كان النون وليس في هذه الأحاديث أنه يخصف بأمتعدهم وإنما فيها أنه يخصف بهم باب منه آخر في المهدي وذكر من يوطئ له ملكة ابن ماجة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقوى تتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلا واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم, أو لم يقتله قوم فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي اسناده صحيح وخرج عن عبد الله وخرج عن عبد الله بن الحارث ابن جز الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه وخرج ابو داود عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرج رجل يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ او يمكن لآل محمد او يمكن لآل محمد وعيد يوطئ او يمكن لآل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعليهم كما مكنت قريش للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجبت على كل مؤمن نصرته أو قال إعانته في الحاشية واحد صحيح مسلم وابن ماجه اثنان صحيح مسلم ثلاثة صحيح الاسناد ابن ماجه وفي الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات أربعة ضعيف الاسناد ابن ماجه وفي الزوائد في اسناده عمر بن جابر الحضرمي وعبد الله بن وهما ضعيفان خمسة ضعيف الاسناد أبو داود فيه عمر بن أبي قيس صدوق له أوهام وتابع بعون الله سبحانه وتعالى باب منه آخر في المهدي وصفته واسمه وإعطائه ومكته وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال أبو داود عن أبي سعيد الخضرية أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يكون في أمة المهدي مهيد يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع تنعم فيه أمة نعمة لم يسمعوا بمثلها قط تؤتي وكلها ولا تترك منهم شيئا والمال يومئذ كرؤوس هكذا في المطبوع أمامي والأصح والله تعالى أعلم كدوس والمال يومئذ كدوس يقوم الرجل فيقول يا مهدي, يا مهدي أعطني فيقول خذ وخرج عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المهدي مني أذل الجبهة أقن الأنف أعيد من الحديث الذي قبله أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يكون في أمة مهدي إن قصر فسبع وإلا فتزع تنعم فيه أمة نعمة لم يسمعوا بمثلها قط تؤتي كلها ولا تترك منهم شيئا والمال والمال يومئذ قدوس يقوم الرجل فيقول يا مهدي اعطني فيقول خذ وخرج عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المهدي المهدي مني أجل الجبهه اقن الانف يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما فيملك سبع سنين أو كما قال صلى الله وتعالى عليه وسلم وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي هارون العبدي عن معاوية بن قرة عن أبي الصديق النادي عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلايا تصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم فيبعث الله رجلا من عترتي أهل بيتي فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا تدع السماء شيئا من قطرها إلا صبته مدرارا ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا اخرجته حتى تتمنى الأحياء الا موات يعيش في ذلك سبع سنين أو ثمان سنين او تسع سنين ويروى هذا من غير وجه عن أبي سعيد الخدري أو يروي هذا من غير وجه عن أبي سعيد الخدري أبو داود وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا ومنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملوا إخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين